ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله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 يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون لِلآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مفصلة. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ من رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صدقا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ Waarom is Samir Olah namen? Waarom is hij tot de absolute wereld? Waarom is Samir Olah? Waarom is Samir INNA RABBAKA HUWA A'LAMU MAN YADHILLU 'AN SABILI HUWA BIL MUHTADIN IN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 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُؤْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَةِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجِزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا je مما لم يذكر اسم الله عليه van een kruis is, dat 121. UitsNetKam om in uitsinehmen. drop 101. Uits respuesta is te Wajaalna, lahunu, lahi, emshi matila,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 سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد krijgen van Allah en een ومن يرد أَن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كَأَنَّمَا يصرد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيٌّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس 119. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا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 ja, maxa, rol, genio, inzi, elam, ja, tikum, ruzurum, kum, ja, kus, runa, la, ikum, ja, fij, jo, jo, runa, kum, li, ko, ja, umikum, heda, fusina wagert om de levens de wereld en zeiden over zichzelf dat ما وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم we gaan ervan uit dat we Oli, jouw mensen hebben op hun plaats gehandeld. Ik ben ما زرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ من الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعامون Weer het niet omdat we het zo niet kunnen Wanneer een amuleja, een kruunes, een loyale, een aftira, een we zijn hier We zijn hier in We zijn بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات من معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه kunen van de vruchten, als ze zijn afgemaakt, de waarheid en ze Kolommā waẓakum Allah, wa la tattabīʿu khutūat al قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم استملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم استملت عليه أرحام الأنسيين Amkuntum shuha da? Izwassakum Allahu biha za? Faman aulamum man iftara al Allahi kizbal liudlam nas bi gair ilm? Inna Allaha la yhidil qoum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 ببغيم وإنا لصادقون 110. فإن كذبوك ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأس عن القوم المجرمين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 فلو شاء ذَكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ لَا لُمَّ الذين الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا تتبع هوا الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون 129. قل تعالوا مَا ما حرم ربكم عليكم تُشْرِكُوا تشركوا به شيئا وبالوالدهم إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق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 waarvan zij de weg is, en zij soumaatina Mousa al-kitāb tamaam tamaam وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه فاتبعوا واتقوه لعلكم ترحمون 119. أن تقولوا إنما we hebben het over de kerk van van او تقولوا لو كذب بآيات الله وصدف عنها 111. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون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 ja, een maa, een baar, een baar, een baar, een baar, een baar, een baar, een in Allah, in Allah, in Allah, in Allah, in Allah, Allah, bij wat zij doen, wat ze in de goede doen, heeft hij tien en wat Lamun, Qul inni Rabbi ila siratul istaqim dinan qiyam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 ننبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات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 Sondagsvereniging en de wereld die we hebben. En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 wat is de reden waarom we niet kunnen veranderen? Wat is de reden wel, is nou precies het probleem? Wat is nou precies het probleem? Wat is nou precies en we gaan ernaartoe om te beginnen. We gaan ernaartoe om te En we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 قال انذرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لافعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من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 لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أَجْمَعِينَ ويا آدَمُ اسكن أَنْتَ وزوجك الْجَنَّةَ فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشَّجَرَةَ فتكونا من الظالمين فَوَسَوَسَ لَهُ مَنْ لِيُبْدِيَ لَهُ مَا مَا وَلِيَعْنُ مَا مِنْ سُوءَاتِهِمَا مَا مَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إلا أَنْ تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتوا ما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَلَا ذَاغَمَا رَبُّ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مبين.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 119. إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس tot zover mijn leven. En ik wil u ook bedanken voor uw betoog. En ik wil u ook bedanken nete aanzeggen van hem al die wasen, ma aanzeggen van hem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 مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُونُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاوَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ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 أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله vanu zullen gaan en zeiden over zichzelf dat zij kafir waren. Hij zei: كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم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 إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تفتح لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يلج الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْمُجْرِمِينَ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا هُسْعَى أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنأتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون 119. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قَدْ وَعَدْنَا آدَمَ أَنَّ Rabbuna اسْتَضْعَفَهُ أَنَّا نُوَسِّعَنَّ لَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَ لَهُ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 ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَن أَفِيضَ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَن مما عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رزقكم اللَّهُ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 يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءت رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ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 إِنَّ ربكم الله الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره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 hetta, eza, aqallats haban, thiqalan, suqnaahu li baladim miet, suqnaahu كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبس لا يخرج إلا نكدا Kijk, we gaan hierover praten. We gaan hierover praten. En we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 الرب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر بالربكم على رجل منكم ليُنزِرَكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، فكذبوا فأجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا.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 Qaumi, inna lana rakfi safahat, wa inna lana zunnuk min al kathabin. Qaali, ya qaumi, li وُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمِين أَوَعَجِبْتُمْ أَن جاءكم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ منكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قَالُوا أَزِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عليكم من رَبِّهِ we gaan er niet meer over naast Sultanen, fantastisch, fantastisch, fantastisch, fantastisch, fantastisch, fantastisch, fantastisch, fantastisch, fantastisch, fantastisch, fantastisch, fantastisch,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 129. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم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 voor de keel en de weegschaal, en niet met het verpesten van dingen, ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين